بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وَوْئِنَ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا أُولَئِكَ فِي الْكَافِرُونَ بَعْدَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا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 ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحمون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابين شديد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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم, في فردوا أيديهم في افواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا, وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب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 وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آليتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنَّ يَشَاءُ الْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُونِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُعْفَاءُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَاعَ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 فَلَا تَنُومُوا وَلَا تَدُومُوا أَنفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرهم وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله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 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء مذاء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر الدائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفا وَإِذْ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعمد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم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 وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات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 ان الله سريع الحساب هذا بلاء هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الألباب